الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط السادس و ا ل أ ر ب ع و ن من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث العلميه ة والإفتاء لازمنا مع التفسير ونبدأ لازمنا التفسير مع ذ ا الشريط ح و ل ا ل ل ه ت ع ا ل أسئلة حول سورة مريم سؤال ى مع مريم ما سورة ت ف س ي ر قوله ت ع ا ل الآية السبعين ى في مريم؟ سورة من وان منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما مقضيا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد الورود في الآية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم. فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على على دلت على على النسو عليه على هو ويمر فقد في ينصب متن جهنم جهنم أعمالهم أن قدر ونوصيك بمراجعة ت ف سؤال ي كثير في ذلك لمزيد التوفيق نبينا ر ابن الفائدة وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه ذلك وصل على وآله وسلم محمد س ما معنى ا ل آ ي ه ا ل ت ا ل ي ة و إ ن منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما م ق ض ي ة جواب هذه ا ل آ ي ة فيها بيان من الله تعالى بورود النار للبر والفاجر ثم ن ج ي الله المؤمنين الذين اتقوا الشرك ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لاحد من المؤمنين ثلاثه من الولد فتمسه النار إ ل ا تحله القسم يعني بذلك قوله سبحانه في سورة مريم سبحانه بذلك فوربك قوله سورة شيعة أيهم أشد أيهم عتيا على الرحمن إلى أن الرحمن إلى قال سؤال ب ما معنى قوله تعالى و إ ن منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ا ل آ ي ة و ه الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد يبين سيمر مقضيا محيد لعباده برا المضعوب وكتبه وأوجبه أنه لا أحد من الناس برا كان إلا سيمر على على متن جهنم وأن نفسه منه منه فكان عنه الله تعالى لا أمفاجر إلا الصراط هذا المرور الله تعالى عدلا تعالى وفضلا أمرا قضاء لازم لا ولا على على علمه على وحكمه ورحمه أحد مفر منه ثم ينجي الله من عذاب النار من اتقاه أ ي ا م الدنيا ففعل ما أ م ر ه الله به من الطاعات واجتنب ما م ه ا ه عنه من المعاصي والسيئات ويترك الظالمين في جهنم مكدسين ج ث ي ة جزاء وفاقا بما كفروا ب آ ي ا ت الله وكانوا بها يستهزئون وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة المؤمنون نبينا الله سؤال على محمد ما معنى قوله تعالى وهو ي جواب ل يجار الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد م ع ن ى ه ان الله سبحانه يغيث من ا س ت غ ا ف به ممن أ ر ا د ه بشر من المخلوقات ويمنعه ممن أ ر ا د ه بسوء إ ذ ا شاء ولا أ ح د من الخلق يستطيع أ ن يمنع أ ح د ا أ ر ا د ه الله بسوء فيمديه الله من بأس الله ونظيره ع ق ا ب ه و قول ه ت ع ا ل ى وي إ يمسك الله ب ض ر فلا ك ا ش ف ل ه إ ل ا هو وي يردك ب خ ي ر فلا ردل ا فضل ه يصيب به من يشاء من ع ب ا د ه وهو الغفور الرحيم و ب ا ل ل ه التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و آ ل ه و ص ح ب ه و سلم س و ر ة النور سؤال هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ب ر ا ء ة ع ا ئ ش ة من حادث ا ل إ ف ك قبل نزول الوحي كما قال أ ح د ه م جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ولا س أ ل عن حالها ا ل ص ح ا ب ة رجالا ونساء إ ل ى آ خ ر ه و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال روى ا ل إ م ا م أ ح م د عن أ م س ل م ة أ ن ه ا قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها المخنث وعندها عبد الله بن أ ب ي أ م ي ه يعني أ خ ا ه ا والمخنث يقول يا عبد الله إن فسمعه ت ح الله عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخلن هذا عليك تفسير تقبل وتدبر في في فإنها سورة كثير الثاني النور بأربع ابن الجزء ما بثمان جواب الحمد معنى لله وحده وعن ا ا والسلام ل ل ص ة ل رسوله وآله ى وصحبه وبعد ع م ى ذلك أن هذه أن اليمين م م ر أ ة س ن ة وبسبب س هذه ا ل ة نشأ ف ب ط ه اربع أ عكا أ ي طيات ف إ ذ ا ر آ ه ا إ ن س ا ن وهي م ق ب ل ة ر أ ى أ ر ب ع طيات في بطنها و إ ذ ا أ د ب ر ت ر أ ى من خلفها أ ط ر ا ف الطيات ا ل أ ر ب ع عن ا ي م ي ن أ ر ب ع وعن ا ي س ا ر أ ر ب ع فكان مجموع المرئي من الخلف ثمان محمد طيات وبالله التوفيق الله على نبينا وصلى وآله وصحبه وسلم سؤال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سؤال ل م س ا ل ح ما د وحده لله و ل ل ل ل ص ا ا ا ة و س معنى ل رسوله وآله ى وصحبه وبعد ع ما م التابعين غير أ و ل ي ا ل إ ر ب ة من الرجال جواب نحمد المراد ل ونصلي ل ه وحده و ن س على س و وآله وصحبه وبعد ل ه ل م ر بغير أ و ل ي ا ل إ ر ب ة من يتبع أ ه ل البيت لطعام ونحوه ولا ح ا ج ة له في النساء لكونه ع ن ي ن او م ع ط ر ض ا أ و أ ب ل ه ا ضعيف العقل لا ينتبه إ ل ى ما يثير ا ل ش ه و ة من ز ي ن ة أ و جمال أ و رجلا كبير السن اضعفه الكبر حتى صار لا هم له في النساء ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إ ل ى النساء ل ع ل ة ما من العلل ف أ م ن جانبهم ولم تخش منهم الفتنه ف ل ل ن سوره ا ء أن يبدين ن الفرقان ن ل ه ب ي ن محمد وآله وصحبه وسلم. سوره الفرقان سؤال من هم عباد الرحمن وعبيد الرحمن وما الحكم فيمن يلقي كلمات د ي ن ي ة في طابور ا ل م د ر س ة وينقلها من بعض الكتب ثم يلقيها على الطلاب هل يثاب على ذلك وما منزلته إ ذ ا كان يقول ذلك لا رياء ولا تظاهرا ولكنه يخشى أ ن يكون من ا ل ث ل ا ث ة الذين تسعر بهم النار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام أولا لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد أولا عباد الرحمن وعبيد الرحمن هم المسلمون الموحدون الملتزمون لشرائع ا ل إ س ل ا م وصفات أ و ل ئ ك م ذ ك و ر ة في آ خ ر س و ر ة الفرقان ابتداء من قول الله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا الى قوله جل ش أ ن ه أ و ل ئ ك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا و ي ن ق و ن فيها ت ح ي ة و س ل ا م ة خالدين فيها ح س ن ة مستقرا ومقاما اختيار كلمه ط ي ب ة من أ ي كتاب و إ ل ق ا ؤ ه ا على شكل م و ع ظ ة في م د ر س ة أ و أ ي اجتماع يقصد عظه الناس وتعليمهم لا شيء فيه بل هو حسن إ ذ ا كان القصد منه وجه الله سبحانه وبذلك لا يكون من ا ل ث ل ا ث ة المتوعدين في الحديث الشريف التوفيق الحديث نبينا بالنار وبالله الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة القصص سؤال وصلى على وآله وسلم محمد وصحبه سورة ما ت ف س ر قوله تعالى وانما ل ك ن ل ل ه يهدي م يشاء جواب ا ل ح د وحده لله و ل ل ص ا ة و ا ل س س ل على ا م ر و ل ه وآله وصحبه وبعد م ع ن ولكن الجملة ا ل هدايه يوفق يشاء الخير من إلى و ن من غيره ع ب د ه حتى ا ل أ ن ب ا وإنما ء إ ل ي م ه د ا ي ة ا ل إ ر ش ا د والبلاغه كما قال ا س ب ح ن بخاطب الله نبيه عليه صلى وسلم إنك من لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذه ل ل ل ك ن ا يهدي يشاء هي هدايه التوفيق والرضا بالحق اما هدايه البلاغ والارشاد فهي المذكوره ة ب و ل وإنك لا تهدي في بقوله ص رب اني بما انزلت إ ل ي من خير فقير وجزاكم الله كل الخير جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد معنى ذلك ان موسى عليه الصلاه والسلام لما ساعدا ل م ر ا ت ي ن في فقي غنمهما وانصرفتا الى اهلهما وتولى هو الى الظل واحس بالحاجه دعا ربه ان يقضي حاجته فقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خيري من فقير أ ي ر ز ق ن ي ما يسد حاجتي من طعام أ و غيره فيسر الله أ م ر ه وجاءته إ ح د ى ا ل م ر أ ت ي ن وقالت له إ ن أ ب ي يدعوك ليجزيك أ ج ر ما سقيت لنا إلى آخره و ب الى ل التوفيق ل ه و ص ا ل ل على وآله وسلم ه وصحبه نبينا محمد س و ر ة العنكبوت سؤال قال ا ل ل ه تعالى العنكبوت في سورة العنكبوت ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ما معناها أ ف ي د و ن أ ف ا د ك م ا ل ل ه و ع ف ى ع ن ك م ج و الله ب ا ح م د ل وعفا ح د ه والصلاة والسلام ل رسوله وآله الآية التي الله ى ضرب سبحانه وصحبه وبعد هذا جزء من ي ه مثلا لاتخاذ المشركين لاتخاذ آلهة دون الله ي دون د ع و ن ه بها ويرجونها ا الشبائد ويتعلقون ويتوسلون عند بها ت ب ي يتعلق ن أن من ب ه ه ذ اختلاف ل ع كمن يتعلق الوان ع ن ب لا ت يا من بني ه ا الله من احمر الى ابيض إ ل ى أ س و د إ ل ى غير ذلك أ ف ي د و ن ا جواب اختلاف ل لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ح وحده وصحبه م د وبعد ا أ ل و ا ن عباد الله من أ ب ي ض إ ل ى أ س و د إ ل ى أ ص ف ر إ ل ى غير ذلك من ا ل أ ل و ا ن آ ي ة من آ ي ا ت الله تبارك وتعالى قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف وألوانكم ألسنتكم إن آياته لآياته في العالمين خلق ذلك فهذا الاختلاف في ا ل أ ل و ا ن من البياض والسواد و ا ل ح م ر ة والشكل في الخلق مما لا يكاد يوجد إ ل ا ومعه فارق وليس هذا الاختلاف من فعل ا ل م ن ط ق ة ولا من فعل ا ل أ ب و ي ن فلا بد من ف ع ل م ن س ب له هذا التدبير فعلم انه هو الله تبارك وتعالى وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم سورة نبينا الأحزاب الله سؤال عندنا على مسألة محمد نريد أ ن تفسروا لنا على أ ح س ن ا ل ت ف س ي ر قول الله سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون هذا تلخيص السؤال جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه ا ل آ ي ة وقوله تعالى ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم م محمد لم وسلم لم نهى بن يكن وإن كان تبناه فإنه هذا أباه الله صلى حتى يقار زيد أي عليه يعيش قد بعد بلغ ولد ذكر ح له ل ل فماتوا أولد له ل والطيب ق ا س م صغارا وولد له صلى ابراهيم ل ل عليه وسلم ه إ من م ا ر ي ة ا ل ق ب ط ي ة ف م ا ت أ ي ض ا ر ض ي ع ه وكان له صلى الله عليه وسلم من خ د ي ج ة أ ر ب ع بنات زينب و ر ق ي ة وام كلثوم و ف ا ط م ة رضي الله ع ن ه م اجمعين فمات في حياته صلى الله عليه وسلم ثلاث و ت أ خ ر ت فاطمه ت رضي أصيبت عليه الله عنها حتى أصيبت به صلى الله صلى به حتى ولكن س م ثم ماتت بعده بستة تعالى بعده أشهر وقوله و ل رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كقوله عز وجل الله أ ع ل م حيث يجعل رسالته فهذه ا ل آ ي ه نص في أ ن ه لا نبي بعده و إ ذ ا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق ا ل أ و ل ى و ا ل أ ح ر ى ل أ ن مقام الرساله أ خ ص من مقام ا ل ن ب و ة ف إ ن كل رسول النبي ولا ينعكس وبذلك وردت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت و ا ت ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال الإمام أحمد عامر من حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد حدثنا حدثنا بن عن الطفيل بن أبي بن عن بن عن عنه عن النبي حديث الصحابة الأزدي عبد رضي زهير عقيل الطفيل أبي أبيه رضي عليه الله قال الله كا الله الله قال صلى وسلم أبو مثلي في النبيين كمثل رجل ب ن ا دار ا ف أ ح س ن ه ا و أ ك م ل ه ا وترك فيها موضع ل ب ن ة لم يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه ا ل ل ب ن ة ف أ ن ا في النبيين موضع تلك اللبنه ة ر و التلمذي بندار عامر العقدي وقال أحاديث ذلك الموضوع وذكر أبي صحيح في عن عن بعد عدة حسن به و ب إ م ك ا ن ك أ ي ض ا مراجعه تفسير بن ج ر ي ر و القطبي و ن ح و ه م اذا إ ر غ ب ت في التوسع و ب ا ل ل ه التوفيق و صلى الله على ن ب ي ن ا محمد و آ ل ه و ص ح ب ه و سلم س و ر ة يسين ا سؤال سؤال سؤال س ة ا ل سؤال سؤال سؤال ي و م ي ة يسين ا الدخان الواقع الملك جواب انما ل لا نعلم في ا ل س ن ة ما يدل على ق ر ا ء ة السور ا ل م ذ ك و ر ة في السؤال يوميا لكن المشروع للمسلم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ارجو تفسير هذه ا ل آ ي ة تفسيرا واضحا د و ا ب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد قال الله تعالى وما وما وقرآن ويحق القول علمناه مبين من الشعر إلا كان حيا الكافرين على له لينذر ينبغي إنه ذكر ومعنى ا ل آ ي ت ي ن أ ن الكفار لما ت ه م النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه شاعر وقالوا إ ن ا ل ق ر آ ن شعر ارض الله مقالته ب أ ن ه ما علم نبيه الشعر ا ولا أ و ح ا ه إ ل ي ه وبين ّ سبحانه أ ن ه لا ينبغي له أ ن يكون شاعرا ولا يليق به ذلك ل أ ن ه الصادق ا ل أ م ي ن و إ م ا م المهتدين جاء امته بالحق والهدى والنور أ م ا الشعراء فهم في كل وادي يهيمون و أ ت ب ا ع ه م هم الغاوون إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فشتان بينه وبين الشعراء في ا ل أ خ ل ا ق والطباع ثم بين ت ان ما أ و ح ا ه إ ل ي ه ليس شعرا بل لا نسب بينه وبين الشعر في أ س ل و ب ه ونظمه ولا في معناه صدقا و ه د ا ي ة و م و ع ض ة وذكرى لمن أ ل ق ى إ ل ي ه س م ع ة وفتح له قلبه فكان له نورا ورشادا وفوزا و س ع ا د ة قال سبحانه إ ن ه إ ل ا ذكر و ق ر آ ن مبين ينذر حيا من كان ا لينذر آ ة أي ي رسول س و صلى الله عليه ل من ب ا ل ق ر آ كان ل من ك حيا من الايه إ ن س و ل ج ن و خ و ف عواقب الإعراض عن الإيمان به ويحق القول أي كلمة العذاب على ويحق القول وبرسوله وما وفي الإيمان بالله جاء في القرآن الكريم وفي هاتين الآيتين به كلمة كفر من أي في ر د ع ل ى ا ل ك ف ا ر ف ي ا ت ه ا م ه م ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م بأنه شاعر و ز ع م ه م أن ا ل ق ر آ ن شاعر و ب ي ا ن ل ع ل و قدره ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م وقدر ا ل ق ر آ ن و ب ي ا ن ل ع م ل ر س ا ل ت ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ل م ي ل م يسلم يسلم ي ل م ي ل م يسلم يسلم يسلم ي ل م ي ل م ي ل م يسلم يسلم يسلم يسلم يسلم يسلم يسلم يسلم س ل م يسلم ي ا ل م يسلم س ل م ل م ي س ما ا ل ح ك م ة في أ م ر الله إ ب ر ا ه ي م بذبح ابنه ق ر ة عينه إ س م ا ع ي ل جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ م ر ه بذبحه ابتلاء وامتحانا له في إ خ ل ا ص ه ا ل ع ب و د ي ة و ا ل م ح ب ة لربه وليرفعه عنده تعالى درجات إ ذ ا وفى وقد وفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال تعالى وإذ اعتنق ف الاسلام إني س إ عام اربعه وسبعين و ت س ع م ا ئ ة و أ ل ف م ي ل ا د ي ة وهو متزوج و أ ر ي د أ ن يعرف من الذي أ م ر الله تعالى خليله إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بذبحه أ ه و ولده إ س م ا ع ي ل أ م ولده إ س ح ا ق عليهم الصلاه ة والسلام جواب الحمد ل ل والسلام ح د ه ص ل ل ا ا ة و م من يميز من من من ما وليمحص آمنوا وممن عليهم على وبعد تعالى عباده ويرفع تابع تعالى رسوله وآله وصحبه وبعد إن من ثنة الله تعالى يبتلي عبادة الخبيث من الطيب ويرفع من شاء من أنبيائه وأوليائه الذين الكافرين وممن تابع الله الابتلاء خليله ر وصحبه وينحق أنبيائه ه إن إ ثنة أن شاء شاء ا ي وممن ن تابع الله ت عليهم ا ى ع ل الابتلاء خليله إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكان مثال الكمال في الوفاء في جميع ما ا ب ت ل ه ربه به قال الله تعالى و إ ذ ابتلا ابراهيم ربه بكلمات ف أ ت م ه ن قال إ ن ي جاعلك للناس إ م ا م ا قال ومن ذ ب ي ت ه قال لا ينال عهد الظالمين و أ ث ن ى عليه تعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى الذي وكان مما ابتلاه الله به أ ن أ ر ا ه في المنام أ ن ه يذبح ولده و ر ؤ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء حق فعزم إ ب ر ا ه ي م الخليل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على تحقيق رؤياه امتثالا ب أ م ر ربه ووفاء له وعرض ذلك على ابنه فاستجاب له فلما أ س ل م و ج ه ه م ا لله و ب د ل إ ب ر ا ه ي م ما في وسعه من أ س ب ا ب الذبح ا ل ع ا د ي ة أ ك ر م ه الله وولده وفدا ا ل ذ ب ي ح ة بذبح عظيم وخلد لخليله ثناء عاطرا مدى الدهر وبشره ب إ س ح ا ق نبيا من الصالحين وبارك عليه وعلى إ س ح ا ق عليهما السلام قال الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي ربي من الصالحين فبشرناه بغلام إلى حليم إني من ربي سيهديه ربي هذري فلما بلغناه السعي قال يا بني إ ن ي أ ر ى في المنام أ ن ي أ ذ ب ح ك فانظر ماذا ترى قال يا أ ب ت ف ع ل ما تؤمر ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين فلما أ س ل م ا وتله للجبين وناديناه ان يا إ ب ر ا ه ي م قد صدقت الرؤيا إ ن ا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين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 هذا صفه ما يتصل بشان الذبيح من قصه ابيه ابراهيم الخليل عليه السلام ل أ ن ه هو الذي ولد له بعد ذهابه عن قومه إ ل ى الشام وكان وحيده إ ذ ذاك وهو الذي كان ب م ك ة وهي مكان الواقعه وقد وصفه الله بالحلم والصبر أضف إلى ذلك أن قصة الذبيح قد بدأت بالبشرة بأولام بدأت أنه فكان إلى بإسحاق ذلك الذبيح بالبشرى حليم بالبشرى الذبيح الذي بدأت به القصة والراجح أنه إسماعيل لما تقدم من الأدلة من قصة قد تقدم به غير وختمت ق ا ل كثير من اهل الديانات والسير والتاريخ انه ل هو ا ل ذ بشر س ح و ا ل ل فليكن هو المراد بالعلام ذ وإذن ا ا ي ت هو به سورة سهل والخطب مسألة اجتهادية في أ م ر معرفته غير ضروري ة ولا يترتب على الجهل به خطر في ا ل ع ق ي د ة ولا أ ث ر لها في ح ي ا ة الناس ا ل ع م ل ي ة ف أ ي ا ب ن إ ب ر ا ه ي م كان الذبيح كان فيه وفي أ ب ي ه ا ل ع ب ر ة وبهما تكون ا ل ق د و ة في الصبر على البلاء و إ ي ث ا ر ط ا ع ة الله تعالى ولو كان في ذلك ذهاب أ ح ب شيء من ا ل إ ن س ا ن حتى النفس ولا ي ش ي ن ذلك من لم يكن الذبيح ولم ا ينقص ن قدره كما لم يكن ن ق ص ث ي ر ا م الأنبياء والمرسلين أنهم لم يحصل لهم مثل أنهم ذلك في ا ل ن ز ة ب ع ي ن ه الموضوع ت د على على الفضيلة لكنها لا تدل على الأفضلية ن و إ ا جماعة من الباحثين بدافع الحب لاستطلاع خض في ذلك من ش ه و ولم ة حب البحث م يكن في نص صحيح صريح كما تقدم فاختلفوا عن اجتهاد وحسن نيه أ و عن ع ص ب ي ة واسلوب ق و ي ة والصواب أ ن ه إ س م ا ع ي ل كما تقدم ل أ ن ه ا ل أ ظ ه ر من ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة ولا سيما ا ل آ ي ا ت من ث و ر ة الصافات التي سبق ذكرها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة نبينا بن بن عبد الله صواد سؤال حدثنا خالد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الزناد الأعراج على نخلق مغيرة أبي عن عن محمد عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لاطوفن ا ل ل ي ل ة على سبعين امراه أ ة تحمل كل م ر فارسة أ ة ج د فقال ي سبيل الله ف له صاحبه قل إ ن شاء الله فلم يقل فلم تحمل إ ل ا و ا ح د ة ساقطا احد شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجهد في سبيل الله قال شعيب وابن أبي ز ن ابي د وتسئين وهو صح صحيح عصح ا ل خ ا ر كتاب الأبياء ا ل م زناد ل الأول الجزء الثالث عشر الصفحة السادسة ث عشر م و ن ل ب ع م ا مطبوعة ي الآية الحديث صحيح وجيد وعدد الأزواج فيه ن عبدنا إنه أناس وإسناده سبتون سبعون ه أبهاب هذا كله باب بطرق واذكر داود الأزواج روى وعدد تسعون متعددة قد إلى مختلف تسع... تسعون وتسعون مئة ولا ر ي بل في صحة هذا ا ح د والإسناد ي ث باعتبار الرواة و ل ك ن مفهوم خلاف و و الحديث ا للعقل ل ع ش ر صليحة يعلم ومفهومه ويجهر النبي صلى الله عليه وسلم من ا قال هكذا كما ق ل اباطيل ل ر ا و ي ل ل عليه وسلم ه من أ ب ا وخرافات اليهود ذلك مثال وفهم الراوي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بايان و ا ق ع ي ة لأن كل ن إ س الحديث ن إن حاسب في نفسه حاسب فعضح في ع ي سليمان عليه السلام في ساعة ست أزواج باشرهن كل اللي بغير توقف متواليا ه باشرهن باشرهن فهل هذا أن الأزواج أزواج إن ممكن فرض توقف عشر عدد ساعة ساعات عقلا؟ السلام جواب كل ل ست ست م لله وحدة والصلاة والسلام على رسوله وآله أولا ل وحده وصحبه وبعد ح د ا ا ل م ط ل ب هو الذي روي من طرق مختلفه م ت س ا و ي ة في ا ل ق و ة ولم يمكنه الجمع بينهما أ م ا إ ذ ا كان بعضها أ ق و ى أ و أ م ك ن الجمع فلا اضطراب وعلى المسؤول واحد الرواية تسعون أو وهو يعتبر عدد عنه عددهن فلا الاختلاف النساء الحديث الحديث هذا به فيها صحيحه ذكر اضطرابا رجحان التي قال في في يرد لأمرين البخاري في صحيحه قال شعيب أن زناد تسعين وهو اثنان إن كان الجمع أصح كان فقد قال إن وقد ذهب إ ل ى ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابته على هذا الحديث في الباب الذي ذكرته في السؤال قل وفوق قال الله فمحصل والجمع الستين عليهم وبالعكس السبعون فللمبالغة التسعون والمئة المئة التسعين ألغى رحمه روايات حرائر سرائر الكسر ومئة وما وأما وأما ما بيننا زاد فكنوا فمن ستون سبعون وتسعون وتسعون وتسعون, وتسعون ومائة ما دون المائة وفوق التسعين فمن قال تسعون أن كن كن ومن قال مئة جبرة ومن ثم وقع مئة ثم قال جبرة ر ت دعوى د في رواية ج ف ر انتهى بنصه. ثانيا بنصه د ع م خ ا ل ف ة هذا الحديث للعقل الصريح دعوى ب ا ط ل ة لبنائها على قياس الناس بعضهم على بعض فالصحة فاسد بتفاوتهن فيما البدن والقدرة الجماع الإنزال قياس لشهادة الواقع على وقوة وسرعة ومطئه وهو ذكر وفي غيره وخاصه ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ب ا ل ن س ب ة لغيرهم فقد أ و ت و ا من ق و ة البدن و ا ل ق د ر ة على الجماع مع كمال ا ل ع ف ة وضبط النفس وكبح ج م الجماع ا ش ه ل ر الشهوه ق و دواعي ة معجزة ل ما عليهم لم ص ل ل ل ا ا ا ة و س وكان من السهل من أن أحدهم على يؤت غيرهم ساعات أو、أقل. لتحقق الاختصاص ب ا ل ق و ة و إ م ك ا ن ا ل إ ن ز ا ل في خمس دقائق أ و أ ق ل منها وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نحو من هذا في شرح هذا الحديث وبيان ما يستنبط منه